والعاديات طبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيدا إنه نغور حب الخير نشديدا افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصن ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ خبير ان ربهم بهم يومئذ